بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله العالم وعليه السلام سيدنا الثالث من لم يتمكن من صيام الثامن والتاسع معا فالمشهور أن وظيفته أن يصوم الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق وما لصاحب الجواهر إلى أن وظيفته صوم اليوم الثاني عشر منذ الحجة أو الثالث عشر ويومين بعده والبحث في موردين الأول في أصل مشروعية الصوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ففي هذا الموريد طائفتان من الروايات الأولى ما دل على المشروعية وهي روايتان إحداهما خبر القداح عبد الله بن ميمون القداح حديث ستة باب واحد وخمسين من أبواب الذبح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي عليه السلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفاه فليصم أَيَّامَ التشريق فقد أذن له والخبر ضعيف لِجَهَالَةِ جعفر بن محمد الراوي عن القداح إذ لا يمكن حمله على جعفر بن محمد الأشعري الثقة حيث إن الراوي هنا عن جعفر بن محمد محمد بن احمد ابن يحيى ولم يروي هذا عن جعفر الأشعري فيما بايدينا من النصوص والروايات الرواية الثانية أو ثانيتهما موثقة غياث ابن كالوب عن إسحاق ابن عمار حديث خمسة باب واحد خمسين عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه نفس المضمون بالرواية القدر عليه السلام ان علي كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له والكلام فعلاً في الجمع بين هذه الروايه المعتبره وما دل على المنع من الصوم ايام التشريق وقد افاد بعض الاعلام في تعاليق مبسوطه بأن موثقة غياث ابن كلوب معارضة بمثل صحيح ابن سنان حديث واحد باب اثنين وخمسين من أبواب الله نحن أبي عبد الله عليه السلام. السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا. قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريع ولكن يقيم بمكه حتى يصومها وسبعة اذا رجع الى اهليه وبعد تعارض الطرفين وتساقطهما فالمرجع ظاهر ما دل على تأجيل الصوم لما بعد التشريق فمعتبرت ابن الحجاج حديث ثلاثات باب اثنين وخمسين سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هادي قال يصوم ثلاثة أيام فإن فاته يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق لاحظوا هذه النكته لها هذه نكته كبرويه وبعدين احنا بنناقشه فيها فان هذه الروايه وان دلت على المنع من الصوم ايام التشريق لكنها لا تدخل ضمن المعارضه لأن دلالتها على المانع بالظهور لا بالنصوصية وما يدخل ضمن المعارضة ما كان دلاً على المانع بالصراحة وأما ما دل على المنع بالظهور فهو مرجع بعد تساقط المتعارضين وليس داخلا ضمن المعارضة وعلى فرضي عدم تماميته فالمرجع هو الأصل العملي ومقتضى الأصل العملي أصالة عدم مشروعية الصوم الواجب عليه أيام التشريع. ويلاحظ عليه اولا لا معارضه بين موثق غياث بن كلوب الدال على جواز الصوم ايام التشريق وصحيح ابن سنان الدال على المنع وذلك لعدم حجية الموثق في نفسه كي يكون معارضا إما لإعراض الأصحاب عن العمل به حيث لم يفتد ذلك أحد والإعراض موهن أو مخالفته للسنه القطعيه حيث ان النصوص ادللت على على المانع متواتره اجمالا بمعنى ان نتيجه كثرتها القاطع بصدور بعضها وبالتالي فهو مخالف للسنه القطعيه كما يؤكد ذلك ذيل معتبرة ابن الحجاج حديث أربعة باب واحد وخمسين من أبواب الذابح قال ألا تقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأي شيء قال قال يصوم أيام التشريق قال عليه السلام إن جعفر يعني ابوه المتكلم الكاظم عليه السلام يخبر عن أبيه إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد بديل بديل اشتبهتنا أمزيد بلال هو بديل بديل ابن ورقاء في نسخة بلال لكن قد من الروايات عبرت عنه بديل بن مرقا فإن ظاهر هذا الذين كون ذلك معروفا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى فرض المعارضة سلمنا فالمرجح لما دل على المنم لموافقة ما دل على الترخيص للعامة كما ذكره المغني لابن قدامان لا لاجل شيخ علي لا لاجل ان ما دل على الترخيص كموثق غياث صادر على سبيل التقيه كما افاد سيدنا قدس سروه في المعتمد بل هذه نقطه كبرويه في بحث التعادل والتراجع ارتفتوا إليها بل لأن نفس مخالفة العامه مرجح في حد ذاته وان لم يكن الموافق صادراً على سبيل التقية نعم؟ مهاردين؟ هذا ما بنعايف في الرواية محمد محمد محمد إذا أقلت فأنا أشتبه واعتدار اعتدار رجعي محمد محمد محمد محمد تقول ما تسمع وذلك لأن المستفاد من مقبولة عمر بن حمضلان خذ بما خالف العام ففيه الرشاد وما ورد في رسالة الراوندين أن الأمر بالأخذ بالمخالف طريقي لإصابة الواقع بمعنى أن احتمال المخالف للواقع فيما وافقهم اقوى منه فيما خالفهم بدليل حساب الاحتمالات وذلك حيث ان فتاواهم مبنيه غالبا على الروايات الموضوعات او الادله الظنيين التي لم يقم دليل على اعتبارها كالقياس والاستحسان وسد الذرائع وامثال ذلك فلأجل ان فتاواهم بنيت على مثل هذا الموقف على مثل هذه الموازين كان احتمال المخالفه فيما وافقهم أقوى من احتمال المخالفة للواقع فيما خالفهم إذن فنفس المخالفه للعامه طريق لاصابه الواقع وان لم يصدر الموافقن تقيتان هذا اولا والثاني يلاحظ على كلامه نعم كوي <تصفيق> انتوا يعني سواء دعوى السيد الخوري صدرت تقيتا او لم يصدر تقيتا احترض هذا موافق كلاهما موافقان للإمامية كلا الخبر يعني كلا القولين موجودين عند العامة يعني العامة كما قالوا بهذا قالوا بهذا هذا هذا كذا ولكن احدهما كان صادرا على سبيل التقيه هذا يجيني كلام السيد القوي ما مخالفة ترجمه بمخالفه عامه لان كليهما موافقين عامه ثانيا ان كلامه مبني على نظريه السيد الشهيد قدس سره من ان تحليل التعارض بين الاخبار مبني على ملاحظه مراتب الظهور فاذا فرضنا ان طرف ألف دال على الإثبات وطرف باء دال على النافي ولكن الدال على النافي على قسمين صريح في النافي وظاهر في النافي فإن المعارضة عرفان ليست بين طرف أليف وتمام طرف بها وإنما المعارضة بين طرف أليف والقسم الصريح في النافي من طرف باء وبعد تعارضهما يكون الطرف الظاهر في النافي من ألف مرجعا من باء عفوا مرجعا والمدعى لدى السيد الشهيد أن الارتكاز العرفي على هذا التحليل فإنه لو كان لدينا عام كأن قال المولى أكرم العالم ووجد خاصان متعارضان احدهما يقول اكرم العالم النحوي والاخر يقول لا تكرم العالم النحوي سمع ان احد الخاصين وهو المثبت موافق للعام مع ذلك فان العرف يوقع التعارض بين الخاصين يسقطهما ثم يعتبر العام مرجعا بعد تساقطهما فيقال مقتضى العام بعد تعارض الخاصين وتساقطهما شنوه؟ إكرام إكرامه العالم المحوي والنكتة لديه أن الخاص المثبت لوجوب الإكرام والنافي كلاهما صريحا في مدلوله بينما العام في إثباته لوجوب الإكرام ظاهر وليس بصريح بمقتضى فصالة العموم لذلك كان الصريح ضمن المعارضه والظاهر وهو العام مرجعان صار معلوم نظريه السيئه وهذا ما طبقه في تعاليق مبسوطه على المقام وفيه ان اصل النظريه محله العلم كما ذكرنا في محله والوجه في ذلك ان مساله العام لا يصح التنظير بها وتاسيس كبرى عليها فان المرتكز العرفي قائم على ان الخطاب الصادر على سبيل العموم كقوله اكرم العالم بمثابه ضرب القانون والقاعده التي يرجع اليها عند الشك كما عبر به في الكفاية ولذلك إذا شك في التخصيص رجع إلى العام أو كانت القرينة مجملة بين الأقل والأكثر رجع إلى العام في نفي الاكثار وامثال ذلك من الموارد فبما ان الارتكاز العرفي بان على كون العام قاعده يرجع اليها عند الشاك لذلك لم يقحمه ضمن المعارضه وجعله مرجعا بعد تساقط الخاصين وأما لو كان عندنا دليلا خاصا أحدهما يدل على المانع من صوم ايام التشريق بالصراحه والاخر يدل على المانع بالظهور فلا وجه ولا مبرر لإقحام الاول دون عفوا ضمن دون المعارضه دون من دون نقطه عرفيه وشاهد عرفي لذلك فما بني عليه في المقام غير تامين وذلك إن مقتضى الأصل العملي لو وصلت النوبة إليه اصاله البراءه عن الشرطيات لأنه يقع الشرك في أن الصوم الواجب بدل الهادي هل يشترط فيه عدم إيقاعه أيام التشريق أم لا فمقتضى البراءة عن الشرطيات او استصحاب عدم جعل الشرطيه جواز ايقاع الصوم واجب ايام التشريد لا ان مقتضى الاصل عدم المشروعيات هذا هو المورد الأول الذي وقع فيه الخلاف المورد الثاني وهو وقوع الباحث في صوم يوم النفر مع أن يوم النفر من مناء من أيام تشريق فهل يصح ابتداء الصوم به ام لا وهنا طوائف ثلاث الاولى ما دل باطلاقه على مشروعيه الصوم يوم النفر. سواء كان نفره يوم الثاني عشر او الثالث عشر كصحيح العيس بعد اثنين وخمسين من ابواب الذبح حديث خمسة عن متمتع يدخل يوم الترويات وليس معه هادي قال لا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفه ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النافر ويصوم يومين بعده وصحيحه حماد باب ثلاثه وخمسين من أبواب الذبحة حديث ثلاثه احسن سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي عليه السلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفه فمن فاته ذلك؟ فليتسحر ليله الحصبه يعني ليله النفر ويصبح صائما ويومين بعده هو الطائفه الثانيه ما دل على النحل عن صوم أيام التشريق من هذه الطالفة ما مضى من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في حديث الإمام مع عباد البصري ومنها معتبرة صفوان باب واحد وخمسين من ابواب الذابح حديث ثلاثه عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت له قلت لمن ابي الحسن ذكر ابن السراج انه كتب اليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام دمنا فإن فاته صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك قال أمّا أيام منا فإنّها أيام أكل وشرب فلا صيام فيها ومقتضى إطلاقها شمولها لصوم يوم النافر فانه من أيام منا يعني من ليه؟ بس ذكرك فردين أي خالفة من أيام من الأولى أدري بالإطلاق أنا أتكلم بالإطلاق أنا ما أقول بالظهور قد مقتضى إطلاق كان ذكر فردين قال ليلا هل أنت في أطلاق أيام لك لكن يوم الحصبة ويومين بعد ما رفاه الإمام أدري أقول لعل يوم الحصبة هو في مكة يعني نفر في اليوم الثاني عشر وصام يوم الحصبه في مكه صام في مين؟ لأنه ينطبق على الزواج. أقول لعله نفر اليوم الثاني عشر. وصام يوم الثالث عشر لوين؟ في, في مكة. بس مو يوم الحساب يوم الثالث عشر. لماذا؟ الغسيل قوي يقول ليلة الحساب ليلة النفر سواء كان الثاني أو الثالث. يقول يوم النفر يصدق على الثاني عشر وعلى الثالث عشر معان. وأوضح منها صحيح ابن سنان الذي سبق ذكره وهو حديث واحد داب واحد وخمسين قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ومقتضاه أن يبدأ من الرابع عشان الطائفة الثالثة en dan kom